بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام م صاد.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 فَلَنَقُصَّ عَلَيْكُمْ عِلْمًا وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ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 قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاب لان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا خَفِيَ وَلِيَعْلَمَ مَا مَعَاوهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَطَالَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنِ هذه الشَّجَرَةِ إلا لا أن من ركين أو تكون من الخالدين.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 الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا قالوا وجدنا علينا آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمنون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 فَمَن أَظْلَم ممن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَو كَذَّبَ بِآيَاتِهُ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 قال دخلوا في امم قد خلت من قبركم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امه لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم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 نجز المجرمين لمن جهنم منها ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين, وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مَا فِي ونزعنا ما في صدورهم من غل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 الذين يصدون عن سبيل الله، ويبغونها يصدون وهم سبيل بالآخرة كافرون، وبينهما حجاب.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 أدخل الجنة، أدخل لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الباء ونادى أصحاب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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجاحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم, فصلناه على علم من هدى ورحمة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 قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين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 فكذبوا فأجينا والذين معنا في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إن انهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملا الذين كفروا من قومك اننا لنراك في سفاهه واننا لنظنك من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 وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الْجِبَالَ الله ولا تعثوا في وَلَا مفسدين فِي الْأَرْضِ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 بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأجينا غوا أهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَضْرَمَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وان كانت طائفة من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 لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلنا بالبأس والضراء, والضراء لعلهم أَخَذْنَا يضرعون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 أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ناضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر, الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أهلنا أَن لَنَا إِلَّا نشاء نَّشَأَ أَن لَّنَشَأَ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يسمعون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 وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا الى فرعون وملئه فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين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 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للنظر قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخام وأرسل في المدائن حاشرين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 تُلْقِي وَأَمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ الْقُفُ فَلَمَّا الْقَوْ أَعْيُنَ النَّاسِ واسترهبوهم واسترهبوهم وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عظيم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 رب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها, لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون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 والعاقبه للمتقين قالوا اذن من قبر ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فدعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معنه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فَمَا نَحْنُ لك بمؤمنين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 إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بلغوا إذاهم كثون، فاتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.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 فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آرنا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ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 فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ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 ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون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 إن الذين يتخذون العجل سيعاقبهم غضب من ربهم ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا مِن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أَخَذَ الألواح, أخذ الألواح وَحَوَفِي نُسْخَتِنَا هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمًا هُوَ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيطَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتملكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 قال عذابي أصيب به من اشاء قال عذابي أصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمين الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عادهم في التوراة والإيجار يأمرهم يأمرهم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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإطين لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطا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 فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت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 لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون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 عارض مثل مو ياخذون الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه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 هو واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُغُورِهِمْ ظُغْرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَكُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 اين سيجهزون ما كانوا يعملون ومن من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 ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما عِلْمُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نفعا وَلَا ضرا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 وجعل منها مِنْ ليسكن لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا حملت حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ الله وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا لَنَا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُنَّ فَلَمَّا أَتَّعُوا مَا صَالِحَةَ جَعَلَ لَهُ شُرْكَةً فِيمَا أَتَّعُوا مَا فَتَعَالَ اللَّهُ عَنْمَا يُشْرِكُونَ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتدعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم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 نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وَلَبِئْنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَى الظَّمَأَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وهم لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وإن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 مبالصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتِم بأيَّة قالوا لو لجت قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وَدُونَ الجهر من القول ودون الجهر مِنَ القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عاد ربك لا يستكبرون عن عبادته